بالذنوب ان فاني غفور رحيم واد في يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سو في تسع ايات الى فرعون وقومه ان انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين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 فما كث غير بعيد فقَالَ بِمَا لَمْ تُحْطَ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئِ بِنَبَأٍ يَقِيلٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابه هذا فألقه ثُمَّ ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إن كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 قالوا نحن ألو قوة وقلوب باس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزت أهلها أذلها وكذلك يفعلون وإنني مرسلة إليهم بهديت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 ارجع اليهم فلما انت بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم من عاهله وهم صاغرون قال يا الا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عسريتم من الجن ان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين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 ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشانا فَتَهْتَدِي ام تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَ قَدْ تِلَكَ هَكَذَا قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُ هَٰذَا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلم نار اَنْت حَسِبْتَهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْجُمٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يفتصبون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون